فَقَدْ جَاءَ أُذُلُ الْمَن وَزُورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصْلًا قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ سِرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وقالوا ما لي هذا رسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل ال اليه ملك وقالوا ما لي هذا رسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل ال اليه ملك فيكون معه نذيرا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 تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار, جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قفلا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا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 قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا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 الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدْ إِمْنَاهُ إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَلْفُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أُمَّةٌ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلَ وَيَوْمَ تَشَفَّقُ السَّمَاءُ بِالْوَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا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 وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن ثملة واحدة كذلك لنتبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك, أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا الهباء إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوما محلا ما كذبوا رسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا, للك وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وأعتدنا للظالمين عذابا أليما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 وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا آذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُظِلُّنَا عَنْ آلِيَتِنَا لَوْلَا صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَنِيلًا ثُمَّ قبضناه إِلَيْنَا قبضا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وجعل النهار نُفُورًا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 وهذا منح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجه إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْتُدْوَلِ الرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَن رَحْمَانُ أَنَّسْتُدْوَ لِمَا تَأْمُونَ وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ اللَّهُ جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ جَوْرًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبغ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كلبتم فسوف يكون نزاما